بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد قلقنا الإنسان في كبد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 وهديناه النجدين فلقتح من العقبة وما أدرأك من العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَدَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عليهم نار مؤصدة